وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُوا رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ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 وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَظْلَفَ كُمَّ الْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كظيم أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن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 إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّ وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّ عَلَى آثَارِهِم مُقْتَدُونَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدتُّم عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ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 إلا فَطَرَنِي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة فِي في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين وَلََّ جَأَهُم الحَقُّ قالَاوا هذا صِح وَإَِّ بِهِ كَافِرُون وَقالَاوا لَول نُزِل هذا قُرآنُ عَ رَجُلِم مِنَ القَرِيَةَن عظِيم أَهُم يَقُصمُونَ رَحْمَةَ رَبّك نَحْنُ قَ سَمناَا بَنَهُم عيجَتَهُم فيِيخياةِ الدُّنْييا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً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 وَالآخَِةُ عنن دَ رَبِّكَ للِمُتَّقين وَمَي عشُعَ الذِكرِ الرَّحمَانِنُ قَيضّ لَهُ شَيطانَ فَهُوَ لَ قَرين وَإِهُم لا يَصُدّونَهُمْ عَ السَّبل وَيَحسَبُونَ أنَّغم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 فَأَن تَتُسمِْعُ الصّمَّ أَوْ تَهْذِعُمْيَ وَمَن كََ فِي ضَلَالِ مُبِين فَإَِّا نَذهبَب النَّبِكَ فَإَِّا مِن وَُّ تَقِمُون أَوْ نُرِييكَ الذيذ وَعددِنَاهُُم فَإَِّا عَلَيْهِ مُ قتَدِرُون فَسَْمْمسِك بالِالَّذ أُحيَ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 وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ إِخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهَدْتَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ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 فَلَمَّا أَسَفُونَا التَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَوْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّون وَقَالُوا أَأَنَا هَاتُنَا خَيْرٌ أَمْ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 فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا مِنْ عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين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 يُطافُ عليهم بِصِحافٍ من ذَهَبٍ وأَكْوَابٍ وفيها ما تَشْتَهِي الأَنْفُسُ وتَلَذُّ الأَعْيُنُ وأنتم فيها خَالِدُونَ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 فَذَرُوهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَـهُهُمْ وَفِي الْأَرْضِ لَا إِلَـهَ إِلَّا هُوَ وَتَباركَ الذي لَوم كُسنواتِ وَْأَررضِ وَماَا بَنَماَا وَع دَمُساء وَين دَووع المُساتِ وَلَ